قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل طعاما ثم قال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني بغير حول مني ولا قوة وغفر له ما تقدم من زنبه ومن كسي ثوبا فقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب بغير حول مني ورزقني بغير حول مني ولا قوة وغفر له ما تقدم من زنبك لك عذر بقى؟ لك أي عذر إنما يغفر لك ما تقدم من زنبك؟ إنك تقول الصبح سبحان الله بحمده مئة مرة وغفر لك ما تقدم من زنبك أك تقول الحمد لله الذي رزقني هذا الذي أطعمني هذا ورزقني بغير حاول مني ولا قوة يغفر لك ما تقدم من زم تلبس جلبيتك تلبس الثوب تقول الحمد لله الذي كساني هذا ورزقني بغير حاول مني ولا قوة يغفر لك ما تقدم من زم فرص ما فيش بعد كده إيه اللي نائس سبحانك يا رب سبحان الملك جل جلالك يا رب أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين سبحانك لك الحجة البالغة سبحانك لم يدع لعبده حجة أعطاك كل الفرص ليغفر لك وليعفو عنك ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم